يا أيها النبي إذا قل قتموا النساء فقل لهم لعدهن وأحصل العدة وتقول الله ربكم لا تفرجواهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الشَّهَادَةَ الشهادة لله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 ليس من المحيض من مساكهم إلا عتبة فعدهن فعدهن ثلاثه اشهر واللاي لم يحض وأولاد الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تباروهن لتضيقوا عليهم وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُضْعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ La jukkalifuuma, huunafsen illamata, se johdaran urahu, bada rusri, rusrahu, waka'a'a'i, amri, rogbi, haa' rusuri, haa'a'i, haa'i, haa'i, haa'i, haa'i, haa'i, haa'i, كتبت أمرها خسراء، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم جرعة. عليكم آيات الله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 قد أحسن الله له رزقاً الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما